وَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجِهَادِهِمْ قَالَ سُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَذِيقُمْ وَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجِهَادِهِمْ قَالَ سُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَذِيقُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَن وأنا خير المنزلين ألا ترون أني أو في الكيل وأنا خير المنزلين